هم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأخفِ الجناح كل من تبعك من المؤمنين.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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفئك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أن ميمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكر الله فإذا ذكر الله كثيروا عد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن